ثم أحدث ثم لبس خفيه هل إذا توضأ يمسح عليهما فأجاب الإمام مالك أن مثل هذا لا يمسح على الخفين لأنه لم يدخل رجليه في خفيه وهما طاهرتان وإنما الذي يمسح على الخفين هو الذي يدخل رجليه في خفيه وهما طاهرتان وهذا أدخل رجله في خفيه على غير طهارة وهذا الإمام مالك رحمه الله ذكر شرطا هنا من شروط المسح على الخفين وهو أن تدخل الرجلان وال وال والمكلف طاهر وهذا شرط واحد شروط المسح على الخفين عندنا عشرة خمسة متعلقة بالممسوح عليه وخمسة متعلقة بالماسح وهذه العشرة جمعها البشار رحمه الله في قوله بشرط جلد طاهر قد خرز يتابع المشي لكعب حرز بكامل الطهارة المائية بلا ترفه ولا معصية أما الشروط التي ينبغي أن تكون في الممسوح عليه فأول هذه الشروط أن يكون الممسوح عليه من جلد قال البشار بشرط جلد ذكر في البيت الأول شروط الممسوح عليه وذكر في البيت الثاني شروط الماسح فقال بشرط جلد هذا أول الشروط أن يكون الممسوح عليه من جلد ولماذا اشترت الملكية أن يكون الممسوح عليه من جلد لأن الرخصة لأن المسح على الخفين هذا هذا مسح على الخفين لأن المسح إنما يكون على الخفين والخفان هما ما كان من جلد العرب لا تعرف خفا إلا ما كان من جلد لما خطب المسلمون بهذه الرخصة خطبوا رخص لهم في المسح على الخفين ما الخفان عندهم ما كان من جلد قال الشيخ محمد بن عبد الحق لفراني رحمه الله الخف هو كل ساتر من جلد يكون على الرجل يمكن متابعة المشي فيه هذا الخف الآن هذا تصوير لك للخف عند العرب لما خطبوا بهذه الرخصة ما الخف عندهم وكل ساتر من جلد يكون على الرجل ويمكن تتابع المشي فيه إذن قالوا الخف يجب أن يكون ممسوح عليه من جلد لماذا؟ لأنه الخفة لأن المسح على الخفين هذا رخصة والرخص هذه لا يتجاوز بها محلها إذا نزلت الرخصة في المسح على الخفين فلا يمكنك أن تعدي الرخصة من المسح على الخفين إلى المسح على الجوربين والمسح على الحذاءين والمسح على النعلين والمسح على مفهوم وكون الرخص لا يتجاوز بها محلها هذا مذهب جمهور أصولي الأحناف وطائفة من المالكية وطائفة من الشافعية وطائفة من الحنابلة هذا الشرط خالفنا فيه جمهور الفقهاء فذهب الشافعية والحنابلة والحنفية إلى أنه يجوز أن يمسح على الجوربين يجوز أن يكون المسوح عليه غير مجلد استدلوا على ذلك بما رأوا الإمام أحمد في مسنده الترمذي عن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه فأصابهم البرد فلما رجعوا شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين العصائب والتساخين قالوا التساخين هذا محل الشاهد ونحن نجيب عن هذا أن هذا الحديث لا دليل فيه. لماذا؟ لأن التساخين هي الخفاف فإذا كانت التساخين هي الخفاف رجعت المسألة إلى إلى اشتراط الجلد قال الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتاب العين التساخين الخفاف واحدها تسخان وهذا الذي قاله الخليل هو قول ابن دريد كما في جمهرة اللغة وهو قول الأزهري في تهذيب اللغة وهو قول الجوهري في الصحاح وهو قول الزمخشري في أساس البلاغة وقول يعني سائر علماء اللغة التساخين الخفاف إذن في الحديث لا دليل فيه استدلوا أيضا بما رواه الإمام أحمد الترمذي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على النعلين وعلى الجوربين وهذا الحديث اختلف في تصحيحه أكثر المتقدمين على أنه حيث ضعيف منهم سفيان الثوري الذين ضعفوه من المتقدمين سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي بن مديني والإمام مسلم بن الحجاج والنسائي والبيهقي وغيرهم وصححه بعضهم صححه الترمذي وصححه ابن التركماني وصححه أحمد شاكر وصححه الالباني ولكن جلاله من ضعفه وكثرتهم ترجح جانب تضعيفه ولا سيما ان من صححه لم يذكر شيئا لم يطلع عليه اولئك بل انما حكم ب يعني بي بما حكم براجحيه ما حكم المتقدمون بمرجحيته فيعني لم ياتوا بمقنع لتصحيح الحديث وعلى هذا فباستدل به غيرنا على جواز المسح على غير الجلد هذا لا, يعني لا دليل فيه ينهب على المراد إلا أنه يمكن أن يقال إن المسح على الجورب يمكن إجازته لمكان الحاجة إلى المسح لا, لمكان لا لخصوص الخوف في حديث ثوبان لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم السريه شكوا إليه البرد فأمرهم أن يمسحوا فيمكن أن يعني هذا الشكوى من البرد كما هي حاصلة بالنسبة لمن يلبس الخفين هي حاصلة ايضا لمن يلبس الجوربين وقد ثبت المسح على الجوربين عن طائفة من الصحابة ذكر منهم أبو داود ذكر منهم علي بن أبي طالب والبراء بن عازب وأبا هريرة وابن عباس وعمرو بن الحارث وعمر بن حريث وغيرهم فهذا هذا يكون الدليل على جواز المسح على الجوربين لا الاحاديث التي استدل بها من استدل اذا هذا الشرط الأول بشرط جلد طاهر الشرط الثاني أن يكون الجلد طاهرا وهذا شرط يعني مفهوم من شروط الصلاه لاننا ذكرنا أن الصلاه إذا كان الخف غير طاهر لا تصح الصلاة به إذا كان المصلي ذكرا قادرا على نزعه هذا مفهوم. كما لو صلى بخف من جلد ميتة لا يطهر بدباغه مثلا الشرط الثالث قال هو بشرط جلد طاهر قد خرز أن يكون مخيطا أن يكون هذا الخف مخيطا مخروزا أي مخيطا يعني لا يكون ملصوقا لماذا؟ لأن الخوف عند العرب هو هذا الذي هو مخيوط بسيور بشرط جلد ساتيني قد خريزا يتابع المشي الشرط الرابع أن تمكن متابعة المشي فيه يعني إذا كان الخوف متسعا بحيث لا تستقر الرجل فيه ولا يمكن متابعة المشي فيه فهذا لا يجوز المسح عليه الشرط الخامس قال لكعب حرز بشرط جلد طاهر قد خرز يتابع المشي لكعب حرز أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض ما محل الفرض؟ الرجل إلى الكعب لماذا؟ قال لأن إذا كان الخف غير ساتر لمحل الفرض ماذا يكون؟ يكون البدل الذي هو الماسح ناقصا عن المبدل منه والاصل المساواه بين البدل والمبدل فلما كان ناقصا يعني كان لا يجوز اما اذا قال الذي لبس الذي مثلا لبس خفان غير ساتر لمحل الفرد اذا قال انا امسح المستور واغسل العاري يكون حينئذ جمع بين البدل والمبدل جمع بين البدل الذي هو المسح والمبدل الذي هو والأصل أنهما لا يجتمعان، لذلك قلنا إنه يجب أن يكون ساترا لمحايا الفرد أما الشروط المتعلقة بالماسح الشرط الأول قال هو بكامل الطهارة المائية الشرط الأول أن يكون طاهرا <تصفيق> أن يلبس خفيه وهو طاهر معنى هذا طيب أخي ان قلنا أن يكون طاهرا وهذا موضع اجماع هذا الشرط اجماع عليه الفقهاء الشرط الثاني ان يكون طاهرا بطهاره مائيه يعني من تيمم ثم لبس خفيه ثم وجد ماء فارد ان يتوضا فتوضا لم يجوز له حينئذ ان يمسح على خفيه تصورتم الصوره هذا انسان تيمم هو الان رجلاه عاريتان حضرت الصلاة تيمم صلى بعد،, بعد وقت وجد الماء لبس خفي وجد الماء فأراد أن يتوضأ لأنه كان قد تيمم أراد أن يتوضأ فتوضأ حتى بلغ جليه. لا يجوز له أن يمسح على الخفين لماذا؟ لأن من شرط الطهارة أن تكون طهارة مائية وذلك الذي تيمم لم لم يتطهر طهارة مائية وهذا شرط يكاد أن يكون مضع إجماع أيضا يكاد أن يكون موضع إجماع. الشرط الثالث أن تكون الطهارة المائية كاملة بكامل الطهارة المائية. أن تكون الطهارة المائية أن يكون طاهرا طاهراً يكون طاهرا بطهارة مائية وأن تكون الطهارة المائية كاملة. ما معنى هذا؟ معناه إذا توضأ. فغسل وجهه وغسل يديه ومسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى فأدخلها في الخف ثم غسل رجله اليسرى فأدخلها في الخف هذا لا يجوز أن يمسح على خفيه بعد ذلك لماذا؟ لأنه لم يلبس خفيه بعد طهارة مائية كاملة هو لبس الخف الايسر فقط بعد طهارة مائيه كاملة فهمت الصورة؟ وإنما لبس الخف الايمن بعد طهارة مائية ناقصة, ناقصة. لا لا لا وهذا مذهب الشافعية والحنابية أيضا الأحناف يجيزون لمن يعني وقع في هذه الصورة ذكرت لكم بأن توضأ فلبس فغسل رجاه اليمنى فلبس خفه الأيمن ثم غسل رجاه اليسرى فلبس خفه الأيصى فلبس خفه الأيصى أجاز له أن يمسح على الخفين بعد ذلك هم قالوا هو أدخل رجليه رجلي طاهرتان أدخل رجليه حال كونهما طاهرتين نحن نقول لا لأن الشرط أن يكون هو طاهرا وهو لا يكون طاهرا إلا بعد تمام الطهارة ما الدليل على هذا الدليل عليه ما رواه أحمد في مسنده عن أبي بكر رضي الله عنه ما رواه مش أحمد إنما رواه ابن خزيمة ودار قطني عن أبي بكرة رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلا إذا تطهر فلابس خفيه أن يمسح عليهما وهو لا يوصف بأنه متطهر إلا بعد كمال الطهارة ماذا قال أبي بكرة النبي صلى الله عليه وسلم رخص المسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمسافر يوما وليله اذا تطهر فلبس خفيه وعطف جمله الفعليه الثانيه على الاولى بالفاء المقتضية للتعقيب فحكم اللبس هذا حكم لبس الخفين مترتب بعد حصول الطهاره والطهارة لا تحصل الا بعد كمالها ومن غسل رجل واحده وبقيت له رجل اخرى هذا لا يكون لا يكون طاهرا مفهوم كلام وهذا أظهر لما ذكرت لكم لكنهم أجمعوا الآن الفقهاء مجمعون على أن هذا الذي غسل رجله اليمنى فلا خفه ثم غسل رجله اليسرى فلا بسخفه قلنا هذا لا لا يجوز المسح في حقه لكن أجمعوا على أنه إذا خالع خفه الأيمن ثم أعاد لبسه أنه يمسح لماذا لانه حينئذ يكون لبيسهما معا بعد طهارتين كاملة ارى بعضكم يبتسم <تصفيق> هذا الفقه هذه دقه الفقه انا قلت لكم مره ما هو الفقه هو فهم الاشياء الدقيقه واحد زائد واحد هم يقولون الفقه في اللغه هو الفهم فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا قالوا يا شعيب ما نفقه كثيراً مما تقول إيمان فهم لكنهم يزيدون الحيث فقه هو فهم لكنه فهم لأشياء تدق شيء أشياء فهمت أن واحد زائد واحد يسويه هذا م? هذا حك... تفهمت كبيرة عليه م? قلنا الشرف الأول أن يكون طاهرا وأن تكون الطهارة مائية وأن تكون الطهارة المائية كاملة بكملي الطه وهذا وهذه الشروط الثلاثة مستنبطة من قوله بكامل الطهارة المائية الشرط الرابع قال هو بلا ترفوهين يعني ألا يلبس خفه على وجه الترفوه وعلى على وجه التعاظم يقول ملكية أن يلبس خفه لمقصود صحيح لل الذي يلبس لأجل الخف لأي شيء يلبس الخوف للاستدفاع للوقاية لوقاية الرجاع الهوام للاستنان ولكنه لا يلبس للترفه ولا للتعاظم وهذا الشرط يعني لم يعتبره بعض المالكيه لم يعتبره قال صاحب مواهب الجليل من ادله خليل إذا, لبس إذا كان الخف مما يجوز لبسه فلا أرى وجها للمنع من, من المسح عليه وإن لبسه على وجه التعاظم وإن لبسه على وجه الترفيه مفهوم الشرط الخامس بلا ترفهين ولا معصية أن لا يكون أن يكون عاصيا بلوبسه فإذا كان عاصيا بلبسه لم يجوز له أن يمسح عليه كيف يكون عاصيا بلبسه مثلا يكون محرما بحج أو بعمرة فيلبس خف غير ضرورة أو يلبس خف من من حريرين على القول بجواز المسح على غير جلد فهذا لا ي... فكل من كان عاصيا بلبس الخف لا يجوز له المسح عليه لأن الرخص لا يستعان بها على المعصي نعم وهذا قول... معنى قوله ب... ب... بشرط جلد طاهر قد خريزا يتابع المشي لكعب حرز بكامل الطهارة المائية بلا ترفه ولا معصية نعم قال يحيى رحمه الله وسئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه فسها عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى قال يمسح على خفيه وليعيد الصلاه ولا يعيد الوضوء سئل امام مالك رحمه الله عن رجل لابس خفيه توضأ وكان ينبغي ان يمسح على خفيه فسها عن المسح على الخفين لم يمسح خفيه ثم يعني ماذا سنا آخر شيء من وضوءه كان هو؟ هو مسح أذنه ثم انصرف فصلى ماذا عليه؟ أنا أسألكم ماذا عليه؟ ما حكم صلاته؟ هذه صلاة باطلة لماذا؟ لأنها صلاة بلا وضوء طيب كيف بلا وضوء؟ هذا ما بقى لي غير غسل الرجلين كيف تجعل كل شيء باطلا؟ لأن الشرع حكم بإعدامه فن؟ فنعدمه في الحس ايضا المعدوم شرعا كالمعدوم حساً. طيب ماذا عليه هل يجب عليه ان يعيد الوضوء انما يمسح على الخفين فقط لانه قلت لكم تقدم لنا في مسائل يحيى هنا ان المراه اذا نسي فرضا فانه ياتي به اذا تذكره عن بعد تذكرون هذا التفصيل ذاكر فرضه بطون يفعله فقط وفي القرب الموالي يكمله ان كان صلى بطلت ومن ذكر قال سنته يفعلون حضر الاخر فهذا هو نسي فرضا وهو مسح خفيه اذا كان صلى بذلك الوضوء صلاته بطلت ويجب عليه ان يعيدها واقامى تذكر يجب ان يعيد ولا يجب عليه نحن نقول لا يجب عليه ولا نقول لا يجوز له ان يعيد الوضوء انتبهوا الى هذا نحن نقول لا يجب عليه يعني اذا اراد ان يستعمل وضوءه الاول فانما يتمه بالشيء الذي نسي واذا اراد ان يتوضا يعيد وضوءا مستانفا فيعني هذا له قد يقول قائل ماذا ترك هنا من فروض الوضوء الموالاه لكنها تسقط مع العجز والنسيان وهو هنا الناس نعم احسنت ما شاء الله انتم لتفقها نعم قال يحيى رحمه الله وسئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء فقال لينزع خفيه ثم يتوضا ويغسل رجليه سئل مالك رحمه الله عن رجلين غسل رجليه لما اراد ان يتوضا ابدا وضوؤه بغسل رجليه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء ما حكم هذا الوضوء هذا وضوء وضوء إنسان بدأ بغ... ب... أراد أن يتوضع ها؟ سمى الله وغسل رجله ثم غسل وجهه وغسل يديه ومسح برأسه ها؟ ما حكم هذا الوضوء صحيح لماذا لأننا نقول إن الترتيب ليس بواجب هذا الذي توضأ هذا الوضوء الصحيح نقول توضأ وغسل رجليه ولبس خفيه ثم أكمل وضوءه ثم بعد ذلك انتقد وضوءه فأراد أن يعيد الوضوء أراد أن يتوضا هل يجوز له أن يمسح على خفه لا يجوز أن يمسح على خفه نعم لماذا لأنه أدخل رجليه في خفه على طهارتين غير كاملة وقد تقدمنا في الشروط أن الطهارة يجب أن تكون كاملة وهذا ادخل خفيه فيه وهذا الأحناف يخالفون نحن نقول إن العضو الذي يغسل في الوضوء لا يحكم بطهارته إلا بعد تمام الوضوء الأحناف رحمهم الله يقولون إن العضو يطهر بمجرد غسله فهمتم؟ ولكن نحن ننزع بحديث أبي بكرة إذا هو تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما ولا يكون متطهرا إلا بتمام الطهارة الشافعيه الحنابلة لا يجيزون هذا أيضا لا يجيزون لمن لهذه الصوره لصاحب هذه الصوره ان يمسح على خفيه لماذا احسنت لأنهم هم يرون ان الترتيب من فروض الوضوء اصلا هذا الوضوء عندهم وضوء غير صحيح مفهوم نعم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب العمل في المسح على الخفين قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمسح على الخفين قال وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك متى متى يحيى؟ متى, متى عبيد الله؟ ثمانين وتسعين وأبوه متى مات سنة أربعين وثلاثين ومائتين أحدثني يحيى عن مالك تسعين وسبعين ومائة عن هيشاء بن عروة خمسين وأربعين ومائة عن أبيه عروة بن الزبير متى؟ أربعين وتسعين ومائة, أربعين وتسعين, ومائة أربعين وتسعين وهي سنة الفقهاء كان عروة بن الزبير إذا مسح على خفيه يمسح على ظاهر الخفين فقط ولا يزيد على ذلك إنما أرد الإمام مالك رحمه الله الأثر عن عروة بن الزبير لماذا؟ لأن عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة ممن اجتمع عندهم علم الصحابة فلا بد أن يكون صانعه ذاك ماخوذا عن من تقدمه من الصحابة وهم أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه المسألة يعني ما موضع المسح؟ إذا قال ما ترجم له الإمام بباب العمل في المسح على الخفين كيف يكون العمل في المسح على الخفين يعني ما موضع المسح أجمع العلماء على أن الواجب في المسح ظاهر الخفين, على الخفين. هذا واجب أن يمسح وهذا موضع إجماع بين أهل العلم والدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم عن المغيرة بن شعبة ما روى ابو داود عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالراي لكان اسفل الخف لا بالمسح من اعلاه ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه لماذا يكون المسح مسح الاسفل أولى من من مسح الاعلى لانه هو الذي يباشر المشي يباشر لكن قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح يمسح على ظاهر خفه فهذا دليل العلماء على ان الواجب المسح الاعلى المالكيه والشافعيه يرون ان استحباب مسح الاسفل ايضا يقول يقولون كباقي العلماء الواجب الاعلى ويستحب ان يمسح الاسفل ايضا واستدلوا على ذلك بما رواه الترميذي عن المغيرة من شعبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخف وأسفله وهذا حديث ضعيف لا يصلح الاستدلال لكن الذي يصلح الاستدلال وما رواه الدارقطني عن عبد الله ما رواه البيهقي في شعب الإيمان عفوًا ما رواه البيهقي في شعب الإيمان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يمسح على الخف وأسفله آه يعني آه هذا حكم من أجله باستحباب مسح الأسفل أيضا قال البشار يعيد في الوقت الآن البشار من ترك مسح الأعلى هذا وضوءه باطل صلاته إن كان كذلك صلى بذلك فصلاته باطلة من ترك مسح الأعلى لماذا؟ لأن الأعلى هو محل الوجوب وهذا بإجماع لكن من ترك مسح الأسفل المشهور عندنا هو صحيح إذا صلى بذلك فصلاته صحيحة لكن المشهور في المذهب هو قول ابن القاسم رحمه الله أنه يعيد في الوقت ما دام وقت صلاة هذه الصلاة صلى الله ما دام في وقتها فانه يستحب له أن يعيد المسح على الأسفل والأعلى ويعيد الصلاة ما دام في الوقت وهذا الذي ذكره البشار بقوله يعيد في الوقت لمسح الأسفل إذا ترك مسح الأسفل يعيد في الوقت يعيد في الوقت لمسح الأسفل وترك المسح للاعلاء أبطي لي وترك المسح للاعلاء أبطل أبطل الوضوء أبطل الصلاة لكن قال سحنون لا أرى لإعاده لا لست أرى أن يعيد في الوقت وقال القاضي أبو بكر من العربي رحمه الله وهذا عندي الأظهر الأظهر أن لا يعيد قال لأن المسح رخصة والرخص مبنية على التخفيف. إذا قيل أعيد خرجت الرخصة عن مقصدها الذي هو التخفيف. نعم. الحنابلة والحنفية يرون أنه يمسح على الخوف فقط ولا يمسح أسفله. وحديثه ودليلهم حديث علي. لكن يمكن أن يقال إن حديث علي يدل على الوجوب أن النبي صلى الله عليه ظاهرة الخف هذا يدل على محل وجوب وحديث ابن عمر يدل على الواجب والمستحب وعلى هذا بنى المالكية والشافعية مذهبيهما نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيفه فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما قال يحيى قال مالك وقول ابن شهاب, وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك ابن شهاب هو من تعلمون في العلم وفي الرواية سئل عن المسيح على الخفين فأدخل يدا تحت الخفي وجعل يدا فوقه هو وقال الامام مالك رحمه الله في ابن شهاب ما سمعت الي فهذه هي هيئة الكمال نعم قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرعاف قال امام مالك رحمه الله باب ما جاء في الرعاف الرعاف مصدر رعف وفعال هذا رعف فعل ثلاثي فعال يكون مصدرا للفعل الثلاثي لكن هو مصدر سماعي وليس مصدرا قياسيا المصدر لمن يعني يشدو شوية في النحو تعرفون أن اجر مثلاً لما عرف الفعل قال لما عرف المصدر قال المصدر هو لاسم المنصوب الذي يجي ثالثا في تصريف الفعل. ابن أجرمة ذي يخاطب يعني الأطفال النحو الطفل النحو هذا قد يكون شيخا في بدنه لكن لبأس أن يكون طفلا في النحو. قال هو المصدر هو لاسم المنصوب الذي يجي ثالثا في تصريف الفعل. كتب يكتب كتابة. منصوب يجيء ثالثا في تصريف الفعل هو المصدر ضربا يضرب ضربا أكلا يأكل أكلا خرج يخرج خروجا إلى آخره هذا طبعا بالمالك يعرف المصدر تعريفا المصدر رسمه مماسي والزماني من مدل ليل فعله كأمين أمين. لأنه هذه الساعة لا تبقى لأجر رميا طيب المصدر نوعان مصدر قياسي يقال لك مصدر قياسي يعني متى ما وجدت هذا الوزن فمصدره يكون على هذا الوزن مثلا فاعل مصدره القياسي فعالا ومفاعلة لفاعل اجعل فعالا او مفاعلة وفاعل اجعله التفعيل حيث خلق الى اخره ضارب قاتل قتالا ومقاتلة مفهوم فاعل مصدره القياسي تفعيل قلب تقليبا درس دريسا الى اخرين فافعل مصدره القياسي إفعال أقبل إقبالا أدبر إدبر إلى آخرين هذه مصادر قياسية لكن عندنا مصادر سماعية معنى مصادر سماعية سمعت عين العرب ولا يقاس عليها من ذلك فعال رعاف على وزن فعال فعال هذا مصدر سماعي للفعل الثلاثي يعني لا يمكنك أن تقول هذا فعال يعني أنا حيثما وجدت فعل ثلاثيا أجعل له مصدر على وزني فعال لماذا لأنه ليس مقيسا وإنما سماعي بعض اهل التصريف لما رأى كثرة المصادر التي على وزن فعال قال هو مصدر قياسي والأصح أنه مصدر سماعي لكنه كثير حتى قال بعض اهل التصريف هو كثير كثرة الطراد الكثير جدا ولكنه يبقى سماعيا وفعال يكون مصدرا للأفعال الدالة على المرض قال ابن مالك في لاميته لما ذكر المصادر القياسية بدأ في باب المصادر ذكر المصادر القياسية الفعل الثلاثي ولما انتهى من ذكر المصادر القياسية ذكر المصادر السماعية فقال وما سوى ذاك ذاك اسم هي إشارة تقدم من المصادر القياسية وما سوى ذاك مسموع وقد كثر الفاعل في الصوت والداء الممض جلا معناه وازن فو الداء الممض الداء المؤلم أظهار معناه وزنف عال فتقول مثلا عطس عطاسا وسعل سعالا ورعف رعافا فهذا يكون مصدرا للفعل الدال على المرض ورعف فيه لغات في مضارعه يقال, يقال رعف كنصارى، فيكون مضارعه يرعف و راعف كمنع فيكون مضارعه تقول راعف يرعف و فيه لغه ثالثه ك كاروما فتقول فتقول بعد في الماضي كاروما يكرم راعف يرعف وهذه لغه ضعيفه وهناك لغه الرابعة كعونية هذا من الأفعال لازمة للبناء المجهول لا تكون مبنية للمعلوم أبدا لا تقول عنية لا تقول دائما إلا عنية عنية يُعنى فتكون إذا كان هكذا يقال رعف يرعف وهذه اللغة لم يعرفها الأصمعي ولا الأزهري في هذا الباب ولغة خامسه كسمع فتقول رعف يرعف معنى الرعف معنى رعف في الاصل في الأصل ورعف إسال دمه خرج الدم من أنفه والرعاف يطلق على خروج الدم من أنف والرعاف يطلق أيضا على الدم الخارج من الأنف الرعاف يطلق على شيء على, على على الحدث على خروج الدم من الأنف وعلى الدم أيضا الذي يخرج يسمى رعافا ورعف هذه, الأصل هذه المادة في أصل اللغة تعني السبق والتقدم يقال مثلا سبق الف راعف الف الخيله يعني سبقها ولماذا اطلق الرعاف على الدم السائل قالوا لان لانه يسبق علم الخارج منه مفهوم هذا الذي يرعف يعني خروج الدم من انفه يسبق علمه بخروجه فلذلك قيل فيه رعاف قال مالك بن المرحل وقد رعفته فهذا في قلنا مالك المرحل تعرفونه وذا مالك المرحل السبتي المغربية من من أساتيني العربية ومن أحد أعيان إعلامها له قصة طريفة مع أحد علماء سبت أيضا في أبي الربيع لعلنا اذكرها لكم في, في يوم من الأيام قصة عجيبة جدا في المناظرة عظيمة في كان ماذا ويكون ماذا قال في, في نظمه لفصيحة علام وقد رعفت سالمي أن في وأصله في اللغة التقدم أرعف في استقباله وارعف بالضم وال والفتح كذا كي يعرفه وقال الزمخشري من جميل كلام الزمخشري في, في أساس البلاغة من عرف القرآن راعف الأقران أي سبقهم نعم. وبعض الأدباء قد يستعمل الرعاف في غير يعني يستعملوا استعمال مجازيا يقول مثلا يقولون رعف القلم كيف يرعف القلم إذا سال مداده وهو أرعف القلم أي أسال مداده باش بالكتابة هذا الشيخ أحمد البدوي المجلسي رحمه الله يقول في قصيدته التي نظم فيها نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنسب العرب يقول أحق ما أرعيفة ليراعى ليراعى عرفته ولا يراععودك القلم القلم القلم تيكون القصب أحق ما أرعيفة ليراعى له وأعمية له البراعة علم يبحث علم به يبحث عن نور النبي إذ هو في منصبه المهذب وبعدما كان وأهلي مكة وأ... وأهلي, وأهلي طابته إلى آخر ما قال نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رعى فانصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع توفى سنة سبع عشرة ومئة عن ابن عمر توفى سنة ثلاثين وسبعين انه كان كان اذا رعف انصرف فتوضا ثم رجع فبنى ولم يتكلم كان اذا راعف في صلاته انصرف وتوضا ثم رجع وبنى على ما تقدم من صلاته من غير ان يتكلم اجمع العلماء على ان الراعف الذي يريد ان يبني اذا خرج فتكلم أنه لا يجوز له البناء وهذا الموضع يتحدث فيه الفقهاء عن أربعة مباحث المبحث الأول على المبحث الأول هو أن الرعافه لا ينقض الوضوء والمبحث الثاني أن الرعاف لا يمنع البناء والمبحث الثالث أنه الحدث يمنع البناء والمبحث الرابع ما الذي يفعله من رعف في صلاته وهذه المباحث لا أحب تفريقها وما بقي من وقت المجلس لا يساعها جميعا فنذرها إن شاء الله لمجلس قادم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد الله لا إله إلا أنت استغفرك وأتوه إليك الحمد لله رب العالمين